من أكبر الأدلة التي يستدل بها القائلون بأن المجاز في القرآن زاعمين أن إرادة الجدار الانقباض لا يمكن أن تكون حقيقة وإنما هي مجاز وقد دلت آيات من كتاب الله على أنه لا مانع من كون إرادة الجدار حقيقة لان الله تعالى يعلم للجمادات ارادات وافعالا واقوالا لا يدركها الخلق كما صرح تعالى بانه يعلم من ذلك ما لا يعلمه خلقه في قوله جل وعلا وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم فصرح بأننا لا نفقه تسبيحهم وتسبيحهم واقع عن اراده لهم يعلمها هو جل وعلا ونحن لا نعلمها وامثال ذلك كثيرة في القرآن والسنه فمن الايات الداله على ذلك قوله تعالى وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله الآية فتصريحه تعالى بأن بعض الحجارة يهبط من خشية الله دليل واضح في ذلك لأن تلك الخشية بإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه وقوله تعالى انا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الآية فتصريحه جل وعلا بأن السماء والأرض والجبال أبت وأشفقت أي خافت دليل على أن ذلك واقع بإرادة وإدراك يعلمه هو جل وعلا ونحن لا نعلمه ومن الأحاديث الدالة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا كان يسلم علي بمكة وما ثبت في صحيح البخاري من حنين الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم جزعا لفراقه فتسليم ذلك الحجر وحنين ذلك الجذع كلاهما بإرادة وإدراك يعلمه الله ونحن لا نعلمه كما صرح بمثله في قوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم وزعم من لا علم عنده أن هذه الأمور لا حقيقة لها وإنما هي ضرب أمثال زعم باطل لأن نصوص الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن معناها الواضح المتبادر إلا بدليل يجب الرجوع إليه وأمثال هذا كثيرة جدا وبذلك تعلم أنه لا مانع من ابقاء إرادة الجدار على حقيقتها لإمكان أن يكون الله علم منه إرادة الانقضاء وإن لم يعلم خلقه تلك الإرادة وهذا واضح جدا كما ترى مع أنه من الأساليب العربية اطلاق الإرادة على المقاربة والميل إلى الشيء كما في قول الشاعر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل أي يميل إلى صدر أبي براء وكقول رائي نمير في مهمه قلقت به هامتها قلق الفؤوس إذا أردنا نضولا فقوله إذا أردنا نضولا أي قاربنا وقول الآخر إن دهرا يلف شملي بجمل لزمان يهم بالإحسان فقوله لزمان يهم بالإحسان أي يقع الإحسان فيه وقد بينا في رسالتنا المسمات منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز أن جميع الآيات التي يزعمون أنها مجاز أن ذلك لا يتعين في شيء منها وبينا أدلة ذلك والعلم عند الله تعالى قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا ظاهر هذه الآية الكريمة أن ذلك الملك يأخذ كل سفينة صحيحة كانت أو معيبة ولكنه يفهم من آية أخرى أنه لا يأخذ المعيبة وهي قوله فأردت أن أعيبها أي لألا يأخذها وذلك هو الحكمة في خرقه لها المذكور في قوله حتى إذا ركب في السفينة خرقها ثم بين أن قصده بخرقها سلامتها لأهلها من أخذ ذلك الملك الغاصب لأن عيبها يزهده فيها ولأجل ما ذكرنا كانت هذه الآية الكريمة مثالا عند علماء العربية لحذف النعت أي وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صحيحة غير معيبة بدليل ما ذكرنا وقد قدمنا الشواهد العربية على ذلك في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا الآية واسم ذلك الملك هدد بن بدر وقوله وراءهم أي أمامهم كما تقدم في سورة إبراهيم قوله تعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة قرأه نافع وابن كثير وأبو عمر وحفص عن عاصم حمئة بلا ألف بعد الحاء وبهمزة مفتوحة بعد الميم المكسورة وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي وشعبة عن عاصم حامية بألف بعد الحاء وياء مفتوحة بعد الميم المكسورة على صيغة اسم الفاعل فعلى القراءة الأولى فمعنى حمئة ذات حمئة وهي الطين الأسود ويدل لهذا التفسير قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماء مسنون والحمأ الطين كما تقدم ومن هذا المعنى قول تبع الحميري فيما يؤثر عنه يمدح القرنين بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشدي فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب وثأط حرمدي والخلب في لغة حمير الطين والثأط الحماء والحرمد الأسود وعلى قراءة حامية بصيغة اسم الفاعل فالمعنى أنها حارة وذلك لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل ولا منافات بين القراءتين فكلاهما حق قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره وجدها تغرب في عين حمئة أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله يراها كأنها تغرب فيه إلى آخر كلامه ومقتضى كلامه أن المراد بالعين في الآية البحر المحيط وهو ذو طين أسود والعين تطلق في اللغة على ينبوع الماء والينبوع الماء الكثير فاسم العين يصدق على البحر لغة وكون من على شاطئ المحيط الغربي يرى الشمس في نظر عينه تسقط في البحر أمر معروف وعلى هذا التفسير فلا إشكال في الآية والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم حسبنا في هذه الليلة ما مضى وآمل أن يتجدد لقاؤنا ليلة غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته